كأحد من النشاء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين <سؤال> والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين وَالْحافِ ظينَكُ روجَهُمْ وَْحَافِ ظينَ فُوجَهُم وَالْحافِظاتِ وَذاكِرينَ اللهَّه كَفِي رَ وَذاكرِاتِ أَعددَ لَهُم عدد اللهَّهُ لَهُم مغفرة وأجرا عظيما